وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته آئمة الهدى ومن سار على سبيلهم واتبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء أما بعد أيها الأحبة المباركون فهذا لقاء يتجدد مع مجلس شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي الجمعة نصيب سنة عظيمة بالاستكثار من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله ربي وسلم وبارك عليه ونحن مع هذه السنة التي نستكثر فيها من الأجر بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فإنما نقلب أيضا مواضع الحب الصادق له عليه الصلاة والسلام بالوقوف على شمائله العظيمة وسيرته العطرة فإن شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم موجبة لحبه وتعظيمه ومعرفته كما بعثه الله تعالى هاديا ونذيرا وسراجا منيرا بعثه الله عز وجل إلى هذه الأمة معلما وهاديا ونبيا وإماما وقائدا وجعله في كل باب من أبواب الحياة لامته أسوة وقدوة ودليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا لكن الفرق الكبير أيها الكرام يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا مع اتفاق الأمة كلها في حبه عليه الصلاة والسلام وفي اتخاذه قدوة ودليلا إلا أن أخذنا الصادق بحبه واتباع سنته متوقف على هذا الباب العظيم على معرفته عليه الصلاة والسلام والوقوف على جوانب عظمته التي كمل الله تعالى بها شأنه ورفع بها قدره وأعلى ذكره بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام فإن ذكره صلى الله عليه وسلم في كتاب الله كما سيمر بكم في مواضع عده من هذا الكتاب الذي نتدارسه جاء من أجل بيان هذه المنزلة العظيمة وقد نص القرآن على أن من مقاصد بعثته عليه الصلاة والسلام تعظيمه وتعزيره وتوقيره إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه فتعزيره عليه الصلاة والسلام يعني نصرته وتوقيره يعني احترامه وتعظيمه هذا مقصد شرعي دلت عليه الآية بوضوح كما رأيتم هذا المقام الكبير حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وتمام الإيمان به وصدق الاستمساك بسنته وملء القلوب بمحبته وتعظيمه وهيبته كل هذا متوقف على قدر ما يلم أحدنا ويغترف من معين سيرته عليه الصلاة والسلام ويتعرف على جوانب عظمته عليه الصلاة والسلام ولم يعش صلى الله عليه وسلم في حياته في النبوة 23 سنة ما عاش غائبا عن أعين أصحابه ولا عن نظر أمته بل رصدت أفعاله وأقواله ونقلت سيرته في كل أحواله فكانت شيئا يسر الناظرين ويفرح المؤمن بصحبته والانتساب إلى أمته لأن له نبيا عظيما صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نحاول بدراسة الشمائل أيها المحبون وتقليب النظر في سيرته عليه الصلاة والسلام أن نملا القلوب معرفة بمقدار حقه العظيم ونحاول أيضا أن تغترف القلوب من هذا العين من هذا المعين فتنعم بحبه عليه الصلاة والسلام حبا مبنيا على معرفة بموجبات هذا الحب وبأسبابه لا حبا مجملا لا حباً مجملاً لا يجد فيه المؤمن تفاصيل المحبة ودقائقها لكنها باب كبير يتنافس فيه الناس ويتفاوت فيه أهل الإيمان ثم هي ليلة عظيمة تتكرر علينا كل أسبوع إن ليلة الجمعة ليلة غراء زهراء فيها من الخيرات والبركات ما ليس في غيرها من ليالي الأسبوع ومما فيها مما يزيدها بهاء واشراقا ورونقا كثرة الصلاة والسلام التي تتفوه بها أفواه المحبين لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولكأنك ترى والله سماء الأمة كل ليلة من ليالي الجمعة أو كل يوم من أيام الجمعة لترى سماء الأمة تزه وتزدهر وتضيء بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبعث بها لا أقول السنه المحبين من أمته بل والله تنبض بها قلوبهم وتخفق بها أفئدتهم وهم في كل مرة ينطق بها لسانهم صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما تنقبض وتنبسط عن حب دفين وتنبعث أيضا عن شوق صادق وحب لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فللمحبين جرعة كل ليلة من ليالي الجمعة وللصادقين من أمته أنس واستمتاع بكثرة الصلاة والسلام عليه كل يوم من أيام الجمعة فدونكم هذا الباب الكبير يتنافس فيه الصالحون المحبون ويستكثر منه أيضا الصادقون في اتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم نور أطل على الحياة رحيما وبكفه فاض السلام عميما لم تعرف الدنيا عظيما مثله صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته شرف النبي على الأنام مكانه وعلى على بنيانهم بنيانه صلى عليه الله في ملكوته ماصيغا من درر البيان بيانه واهتاج من ذكر الحبيب محبه واهتاز من شدو الهوى أفنانه وتضوع القلم السخي بمدحه وفم المحب وقلبه وبنانه صلى الله عليه وآله وسلم ونحن قد مر بنا في ليلة الجمعة الماضية استفتاح ذكر الكتاب الذي سنتدارسه بدءا من مجلس الليلة إن شاء الله وهو السفر العظيم في شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم الموسوم بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو من اسمه كما ترون كتاب وضعه مؤلفه الإمام أبو الفضل القاضي عيام ابن موسى ليحص برحمة الله عليه وضعه لتعريف المؤمن حقوق نبيه عليه الصلاة والسلام نعم فإن لنبينا عليه الصلاة والسلام علينا حقوقا وهذه الحقوق تتعلم لأنها إيمان واجب وعمل صالح حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام أيمان به وتصديق بأخباره واتباع لسنته ومحبة له وتعظيم وإجلال وإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكم حقوق متعددة أنحاؤها فكان مما فتح الله به على القاضي عياض رحمة الله عليه صاغ هذا الكتاب وصنفه وجمع فيه من النصوص والآثار ما يجلي هذا المعنى للأمة وقرب هذا الباب تقريبا بديعا ففتح الله عليه وجعل أبواب الكتاب كما ستسمعون الآن في مقدمته كيف تقود المسلم نحو معرفة بمقام وقدر وحق المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا كما قلت يا إخوة علم يتعلم وإيمان يتزود به وباب من الخير والعمل الصالح الذي يتقرب به المسلم إلى ربه نعم مجالس العلم التي تتعلمون فيها الحلال والحرام وشريعة الإسلام وماذا أوجب الله على عباده من التكاليف كل ذلك باب من العلم الشرعي الذي ينتفع به صاحبه ويرتفع به في الدرجات فهذا لون من هذا العلم وباب عظيم عزيز فيه أن يتعلم فيه حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هي من مغرز الإيمان أيضا بموضع متين هذه من أوثق عرى الإيمان أن يمسك المؤمن بقلبه على هذه المعاني العظيمة وأن يقف بفقه وعقله وإدراكه ليقود نفسه نحو الواجب الأكمل كما أراد الله في هذا الباب العظيم ايمانا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستفتح الليلة بعون الله تعالى بمقدمة مصنف التي صاغها رحمه الله مقدمة لكتابه الذي سيكون بين أيدينا في كل ليلة من ليالي الجمعة إن شاء الله تعالى نبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه سائلين إياه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وفهما سديدا يقودنا إلى إيمان أكمل ومحبة أصدق وطاعة أتم لهذا الباب الذي اجتمعنا لأجله في رحاب بيته الحرام إنه تعالى خير مسؤول وأعظم مأمول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه أتوكل قال الفقيه القاضي الإمام الحافظ أبو, أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي رضي الله عنه وأرضاه الحمد لله المتفرد باسمه الأسمى المختص بالملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيلا ووَه لا تخيلا ووهما والباطن تقدسا لا عدما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعما عما نعم هذا مطلع مقدمة المصنف الإمام القاضي عياض رحمه الله وهو كما سمعت في أسطوره الأولى يبدو فيها ملامح ستبقى سائرة معنا طيلة الكتاب. المصنف إمام بارع لغة وبلاغه وفصاحة وسيبقى الكتاب في تصنيف جمله على هذا السجع الرائق الماتع ثم العبارات المحكمة البالغة في البيان والأدب ذروتها وهو رحمه الله يجمع بين عبارات مسبوكة يصاغ فيها معنى شرعي في أسلوب لغوي بديع ولهذا ربما احتاجت بعض المفردات فيه إلى بيان معناها وبعض الجمل إلى بيان السياق في المقصود من دلالتها ثم هي العبارات كما هو شأن البلاغة في لغة العرب تحمل اوجها متعددة ومعان فضفاضة يمكن للمتبحر في اللغة أن يقف فيها على وجوه متعددة قال مستفتحا بحمد الله المتفرد باسمه الأسماء يعني الأعلى شأنا والأعظم قدرا وأسماء الله تعالى حسنا كلها وصفاته عظمى كلها جل في عليائه وأسماء الله تعالى هي الدليل إلى عظمته جل جلاله وإلى تعرف العباد على مكانته سبحانه وتعالى وعظيم منزلته لقدره حق قدره وللإيمان به سبحانه في علاه قال المختص بالملك الأعز الأحمى وملك الله تعالى لا حد له وسعت خزائنه كل شيء وبلغ ملكه كل شيء بل هو سبحانه المتفرد عن ملك الملوك بملك الدنيا والآخرة ولهذا نحن نقرأ في سورة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة مالك يوم الدين وفي قراءة الجمهور من القراء ملك يوم الدين وهذا النوع من الملك خاص بالله سبحانه وتعالى فإن ملك أعظم ملوك الدنيا ينتهي بموت أحدهم ويزول عنه ملكه وملكه إلى غيره أما ملك الله ملك الملوك ورب الأرباب فإنه ممتد إلى ذلك اليوم العظيم الذي تفنى فيه كل مظاهر الكبرياء والعظمة وينادى يومئذ لمن الملك اليوم فيأتي الجواب الذي تنطق به الخليقة والكون باجمعه لله الواحد القهار فهذا الملك هو الأعظم ولذلك قال هو الأعز وهذا اللون من الملك لا يجار ولا يقاس بغيره إطلاقا فقال الأحمى لأن ملك الملوك في الدنيا يوضع له حما والمقصود بالحما حد يعرف به الملك حدود مملكته ويعرف أيضا حظه من التصرف فإنه ليس ملك في الدنيا اوتي ملك الأرض كلها إلا ما كان مما آتاه الله عز وجل بعض خلقه كسليمان عليه السلام وأما ملك الله وملكه سبحانه وتعالى فكما قال هو الأشد حماية يعني الذي يمتد حماه إلى ما يدركه البشر وما لا يدركون فوصفه فقال الذي ليس دونه منتهى نعم فلا منتهى لملك الله بخلاف ملك ملوك الدنيا المنتهي بموتهم وفنائهم وزوال ممالكهم قال ولا وراءه مرمى يعني لا يوضع حد لملك الله سبحانه قال الظاهر لا تخيلا ووهما والباطن تقدس لا عدما هذا نسماء من أسماء الله كما في مطلع سورة الحديث هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ومهما تعددت أقوال أهل العلم في تفسير هذه الأسماء فإنه لا ينبغي أن يتجاوز ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في معنى هذه الأسماء وقد صح عنه أنه قال الظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء وهذا هو أصدق وصف لهذا الاسم ومعناه وأتم بيان لا يحتاج فيه معه إلى غيره لكنه تأتي بعبارات بعض أهل العلم في توسيع المعنى ومحاولة تقريبه إلى الأذهان قال رحمه الله وسع كل شيء رحمة وعلما وسعت رحمته الأحياء والأموات وهذا من عظيم رحمة الله يرحم الأحياء في الحياة بما شرع لهم من العبادات تكفر سيئاتهم وبما يسوق إليهم من أرزاقهم ويخفف عنهم من مصابهم ويكشف عنهم من كرباتهم فهذه رحمات تتنزل وسعت رحمته الأحياء ووسعت الأموات فإنهم هم في قبورهم قد انقطعت أعمالهم وانتهت آمالهم لكن رحمة الله لا تزال تصل إليهم فشرع سبحانه من الأبواب لايصال الرحمة إلى الأموات ما لا يخطر على بال فما يقول مسلم يمر بمقابر يسلم على أهلها اللهم اغفر لهم وارحمهم إلا وسعتهم رحمة الله دون أن يكون لذلك قصد مختص به فما عساكم أن تقولوا في آباء لهم ذرية صالحة لا تزال تدعو لهم وتترحم عليهم فإنها باب من الرحمات التي يشمل الله تعالى بها عباده أقول فوسعت رحمته الأحياء والأموات ووسعت رحمته أيضا العصاة والتقاه على حد سواء البر والفاجر الشقي والسعيد الكل في رحمة الله ولو لم يكن من رحمة الله بخلقه إلا تردد أنفاسهم في صدورهم وتلك الأقوات التي يسوقها سبحانه وتعالى رزقا إليهم لكانت أعظم وجوه الرحمة فما بالك بعظيم من نعم الله التي تحيط بنا يمنة ويسره فإنها لون من رحمة الله تعالى بنا ألا وإن من رحمة الله ما أنتم فيه الآن من التنعم بالبقاء في بيت الله الحرام وعلى مقربة من كعبته تنتظرون الصلاة إلى الصلاة أتظن أن الله ساق إليك رحمة أعظم من هذه أن اتى بك إلى بيته ثم أدركت صلاة مفروضة جماعة في بيته الحرام ثم تجلس مجلسا في ليلة شريفة تصلي وتسلم على نبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام هذه رحمات يا كرام ومن رحمات الله بكم الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله كتب لكم بكل صلاة منكم على نبيكم عشر صلوات من ربكم عليكم فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلمه سبحانه وتعالى أيضا وسع كل شيء ما يعلمه البشر وما لا يعلمون علم الشاهد والغيب علم الدنيا والآخرة وهكذا فباب واسع من وصف علم الله الذي لا يحيط به شيء والله سبحانه لما وصف علمه فقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فعلمه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء وسع كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وعلمه سبحانه, علمه سبحانه يبلغ ما يعلمه العباد وما يجهلون ويبلغ السر وأخفى كما قال الله فما هو الذي أخفى من السر؟ السر الصوت الذي تهمس به في أذن من تسر إليه فلا يسمعه غيره والله يعلمه بل ويعلم ما هو أخفى من السر قال أهل العلم لا أخفى من السر إلا حديث النفس فإنه لا يسمعه حتى جليسك ولا من بجوارك بل أنت لا تدري عنه إلا همهمة في داخلك فالله يعلمه يعلم ما في الصدور ويعلم أيضا مكنونات الأفئدة فهذا شيء من تقريب سعه علم الله وإلا فإنه لا تحط به عبارة قال رحمة الله عليه وأسبغ على أوليائه نعما عما النعم جمع نعمة وعما جمع عميمة يعني كل نعمة من الله فهي عميمة أي عامة بالغة شاملة خص بها أوليائه وهم أهل دينه وطاعته وهم درجات في الولاية من الله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله وبعث فيهم رسولا من أنفسهم انفسهم عربا وعجما وازكاهم محتدا ومنما وارجحهم عقلا وحلما واوفرهم علما وفهما واقواهم يقينا وعزما واشدهم, وأشدهم بهم رافه ورح ورحما وزكاه روحا وجسما وحاشاه عيبا ووصما واتاه حكمه وحكما اللهم صل وسلم وبارك عليه وهكذا اجعلوا مجلسكم عامرا بالصلاة والسلام عليه كلما ذكر بوصف أو ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام فإن أحد مقاصد مثل هذا المجلس الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وصف المصنف رحمه الله نعمة من نعم الله العميمة التي ختم بها الفقرة السابقة قال واسبغ على أوليائه نعما عما فمن أعظم نعم الله بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تخيلتم احبتي الكرام ذلك الزمن الذي أطبقت فيه الظلمات على الأرض فلم يبق نور للتوحيد على فترة من الرسل حين عمت الجهالة وانتشر الشرك وأطبق الظلام فلم يبق نور على الأرض أرأيت عظيم نعمة الله لما أذن ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدري ماذا يعني هذا؟ هذا يعني شمسا أشرقت على الأرض من جديد ونورا عما الكون من جديد وبعثة أذنت للحياة البشرية بسعادة بعد شقاء مطبق وظلام وهلاك لأنه لو بقيت البشرية على ذلك الحال لكانت على مقت من الله وسخط لا ترجو لها رحمة ولا يبقى فيها موطن مستمسك لأن تبقى لحظة في الحياة تستحق نعمة الله بالبقاء فكانت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة من نعم الله ولهذا جاء صريح الامتنان في كتاب الله لقد من الله على المؤمنين قلب قلب نعم الله وانظر فيها بالله عليك ما أعظم نعمة ترى أن الله حابك بها سترى نعمة الصحة والعافية في البدن سترى نعمة الزوجة والأولاد سترى نعمة الأموال والأرزاق سترى نعمة الطعام فطورك وغداؤك وعشاؤك سترى نعمة اللباس وهيئتك ونظافتك سترى نعمة النفس الذي يتردد في داخلك ونعمة الماء الذي تشربه والهواء الذي تتنفسه وترى نعمة لا عد لها ولا حص وربما وجدت نعمة هي أعظم من أخرى مهما تعددت نعم الله عليك فوالله ليست نعمة أعظم من نعمة الهداية لهذا الدين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 ولولا بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذن بها الله سبحانه وتعالى لكانت البشرية اليوم منقاده إلى شفير جهنم والعياذ بالله وتهوي لأنها ما عرفت الله ولا عرفت حق الله ولا دين الله فامتن الله ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم فكان نورا أضاء للحياة البشرية من جديد وسراجا أشرقت به الحياة البشرية أيضا في عهد جديد ودوما نتذكر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فكانت المنة تستحق أن يذكرها الله تعالى في كتابه في ذكر النعمة العظيمة التي حبى بها هذه الأمة فوالله كم نحن أمة حظية بهذا الدين بهذا القرآن الكتاب المبين بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمه الله وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما أنفسهم يعني ازكاهم أعظمهم أغلاهم من النفاسة وهي أن يكون الشيء عظيما رفيع القدر غالي الثمن فهو عليه الصلاة والسلام بلا شك وامتراء أنفس الأمة عربا وعجما أنفسهم اعلاهم قدرا اشرفهم مكانا حسبك قول ربه له ورفعنا لك ذكرك أي بشر تجد أن الله رفع ذكره كمثل نبيه عليه الصلاة والسلام وأحدنا إذ يرفع الله ذكره فإنما هو لمقامه عند ربه بطاعته واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام لكن الله رفع ذكر نبيه فيذكر الله في الأذان ويذكر معه رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يذكر إلا ذكر معه رفع ذكره لما لا تزال هذه الأمة يا إخوة على أكثر من 1400 سنة لا تزال تقتات على سيرة هذا النبي العظيم وتتعلم الهدية والقيم والمبادئ والعلم والأخلاق والتزكية والروح العالية تتعلمه من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام والله ما عرفت البشرية إنسانا بشرا ظل التاريخ يستقي من معين سيرته وعظيم هديه كمثل رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تزال البشرية حتى قيام الساعة تفتح فيها الصفحات وتعقد فيها المجالس وتقام فيها صروح العلم تغترف من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا لون جليل من رفعه الله لذكر نبيه عليه الصلاة والسلام فهو إذن أنفس الأمة عربا وعجما كما قال المصنف رحمه الله قال وأزكاهم محتدا ومنما أيضا هو أزكى الأمة أصلا وطبعا والمحتد أصل الشيء ومنما ما يكون مكان النمو والزيادة والرفعه وأرجحهم عقلا وحلما واوفرهم علما وفهما وأقواهم يقينا وعزما وأشدهم به رأفة ورحمة يعني هو أشد الأمة بالأمة رأفة ورحمة كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف الرحيم قال وزكاه روحا وجسما نعم زكى الله نبيه عليه الصلاة والسلام في باطنه وظاهره زكى فيه قوله وزكى فيه سمعه وبصره وزكى فيه خلقه وزكى فيه منطقه كل ذلك تجده اقرا سوره الضحى رعاك الله واقرا مطلع سوره القلم واقرا ايضا اول سوره النجم لتجد لونا عظيما ربك من فوق سبع سماوات ينزل وحيا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يرفع فيه شأن نبيه عليه الصلاة والسلام والله يا قوم المقصود من ذلك أن تتعلم الأمة مكانه هذا النبي العظيم يا أخي إذا كان هذا مقامه عند ربه فكيف ينبغي أن يكون عندي وعندك عبد الله إذا كانت المنزلة الرفيعة والشرف العظيم والثناء العاطر زكاه به ربه بالله عليك أي منزلة له عليه الصلاة والسلام في فؤادك أي محبة أفرتها لنبيك عليه الصلاة والسلام أي ثناء وتعظيم وإجلال صدقا صدقا احيانا يأسرنا بعض البشر بأخلاقه وسيرته فنسجي مديحا ثناء نثرا وشعرا ونعبر عن ذلك صدقا وننطق به في المحافل والمجالس ونحتفظ به ونتحدث به والله لا أعظم في البشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال فيه المدح والثناء وقد مدحه ربه وأثنى عليه أما إنه والله ليس بحاجة إلى مدح البشر ولا الثناء وقد زكاه رب البشر وأثنى عليه سبحانه يا أخي اسمع إلى ربك وهو يظهر لطفه بنبيه عليه الصلاة والسلام لما يقول له مثلا ولسوف يعطيك ربك فترضى ربه يقول له ولسوف يعطيك يعده ولسوف يعطيك ربك فترضى ثم انظر كيف يتودد إليه ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وهو قبل ذلك كله يفتتح السورة بعد القسم ما ودعك ربك وما قلى وقرأ في سورة النجم لتجد أيضا لونا أعظم من التزكية له عليه الصلاة والسلام ما ظل صاحبكم وما غوى هذه تزكية لباطنه لعقله ما ظل صاحبكم وما غوى يقول وما ينطق عن الهوى يقول ما كذب الفؤاد ما رأى يقول ما زاغ البصر وما طغى يخزك فيه عليه الصلاة والسلام أعظم أنواع التزكية وأثنى عليه ربه أعظم أنواع المدح والثناء وقد أجمل ذلك الخلق العظيم في, قوله رب في قول ربه له وإنك لعلى خلق عظيم نعم هي تزكية عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى ربك العظيم إذا وصف شيئا بالعظمة فأطلق لخيالك العنان فإنه شيء لا منتهى له عظمة الأخلاق في رسول الله عليه الصلاة والسلام أثرت قلوب من أدركه وعاش معه ورآه وأبصره مؤمنا أو كافرا محبا صادقا متبعا أو جاحدا معاندا كافرا الجميع وقف على هذه العظمة نحن اليوم بعد 1436 سنة من هجرته نقفها هنا نتعلم ونجلس ونتحلق تعقد المجالس نتعلم طرفا من هذه العظمة ولأجل ذلك كان هذا التناول لمثل هذا الكتاب والله ليس إلا محاولة للتعلم لطرف من عظيم قدره ومكانته بأبي هو عليه الصلاة والسلام وخذوها باختصار والله لا يليق بنا ولا ينبغي لنا أن يكون في حياتنا إنسان نحن أكثر معرفة منه برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا ينبغي والله أبدا أن يكون إنسان عندنا في الحياة نحن أكثر احتراما منه لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولا ينبغي أبدا والله أن يكون بشر في الحياة يحتفظ في قلوبنا بالمحبة والإعظام والإكرام والإجلال مهما بلغ إحسانه إلينا مهما بلغت منزلته في قلوبنا لا ينبغي أن يكون له حظ في القلب أعظم مساحة من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام ينبغي أن يكون واضحا للعيان ينبغي أن يكون مقررا في الأذهان ينبغي أن يكون راسخا في الوجدان أفردوا في قلوبكم المساحة الأكبر لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين البشر واجعلوا له الحظ الاوفر مما يجب أن يكون لكل إنسان حبا وتعظيما واجلالا وتوقيرا خطوة نحو تحقيق ايمان صادق فإن الإيمان الراسخ انما يقوم على هذه القواعد هذه تزكية ربه له هذا مدح ربه له هذا ثناء الله تعالى عليه نحن بحاجة إلى أن تعود القلوب ممتلئه بهذا المعنى العظيم نعم قال رحمه الله وزكاه روحا وجسما وحاشاه عيبا ووصما واتاه حكمه وحكما وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ختم المصنف رحمه الله هذا المطلع من مقدمته وهو كما رايتم في غاية الروعة والبيان يصف به عظيم نعمة الله على الأمة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف أن الله جعل رسالته صلى الله عليه وسلم فتحا لعمل أعين وفتحا أيضا للقلوب المغلقة ولصم الآذان التي عميت عن الحق فكانت رسالته فاتحة للأعين العمي والقلوب الغلف والآذان الصم ثم انقسم الناس بإزاء بعثته ورسالته إلى قسمين فمؤمن مصدق طائع متبع وآخر معرض معاند مكابر وهما فريقان كان ولا يزالان في الأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها بعد براعة الاستهلال التي بدأ بها المصنف رحمه الله شرع في ذكر مقصوده من الكتاب وغرضه فيه نعم. قال رحمه الله أما بعد أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين ولطف لي ولك بما لطف به لأوليائه المتقين الذين شرفهم الله بنزل قدسه وأوحشهم من الخليقة بأنسه وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته وآثار قدرته بما ملأ قلوبهم حبره ووله عقولهم في عظمته حيرة فجعلوا همهم به واحدا ولم يروا في الدارين غيره مشاهدا فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يترددون وبالانقطاع إليه والتوكل عليه يتعززون لهجين بصادق قوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون كل هذه الأسطر التي بدأ بها المصنف بعد قوله أما بعد لم يدخل فيها إلى ما بعد هذه الجملة لأنه سيقول الآن فإنك كررت علي السؤال لكنه جعل هذه الجملة الطويلة المعترضة دعاء والتماسا لمعان عظيمة أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين ولطف لي ولك بما لطف به لأوليائه المتقين وإن ساقت معه العبارة الرقراقه الماتعة في ذكر هذه المعاني في الدعاء قال الذين شرفهم الله بنزل قدسه النزل ما يعد للضيف ويهيأ له ويقصد أن يدعو لي ولك وله رحمه الله بما يكون كرامة لأولياء الله فيما يخصهم به من الحفاوة والإكرام وجاء في بعض نسخ الكتاب الذين شرفهم الله بنور قدسه يعني افاض عليهم من نور المعرفة والعلم والإيمان ما حباهم به ورفعهم به عن غيرهم من عباده وأوحشهم من الخليقة بانسه فإن أهل الذكر لله الذين انقطعوا عن ذكر الخلق بذكر الخالق يجدون بينهم وبين الخلق وحشة والمقصود أنهم لا يأنسون كثيرا بالحديث إلى البشر والسبب أنهم أنسوا بذكر رب البشر وهذا معنى قوله رحمه الله وأوحشهم من الخليقة بانسه يعني استبدل سبحانه وتعالى لهم من الحال مما يستوحشون به مع الخلق ومعنى الاستيحاش أنهم لا يجدون متعة ولا انسا كما يجد عامة الناس في قضاء الأحاديث وتل والساعات تل والساعات المجالس والعبارات التي تقال والأحاديث التي تدار لكنهم يجدون عوضا عن ذلك انسا بذكر الله وهذا المقصود أن من وصل هذه الدرجة فهي درجة رفيعه اختص الله تعالى بها بعض المقربين الصالحين من عباده قال وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته واثار قدرته بما ملأ قلوبهم حبرة يعني فرحا وسرورا وولها عقولهم في عظمته حيرة يعني تحار العقول دون إدراك حد عظمته سبحانه وتعالى فجعلوا همهم به واحدا يعني اجتمعت قلوب هؤلاء الأولياء المقربين على أن يكون رضا رب العالمين هو همهم الأوحد وشغلهم الشاغل فإذا قاموا وقعدوا ودخلوا أو خرجوا وأكلوا أو شربوا أو شريبوا وصاموا أو أفطروا وصلوا أو قعدوا كل ذلك يكون مقصودهم وهمهم الكبير فيه هو كيف ينال رضا الله فصار هو مقصودهم الأكبر سبحانه وتعالى قال ولم يروا في الدارين غيره مشاهدا المقصود هنا ما يغلب على القلوب من رؤية عظمة الله فإذا ابصروا في الحياة طرفا من خلق الله أورث قلوبهم عظمة الله في ملكوته وأثار صنعه في خلقه وليس المقصود مشاهدة العين فإن هذا غير ملحوظ في الدار الدنيا وإن كان في الآخرة هو المتحقق على مذهب أهل السنة رؤية الله رؤية عين كما هو مذهب أهل السنة نعيما واكراما لأهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وأهل الكفر والشقاق محرومون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون رؤية لا تعني الإدراك والإحاطة فالله قد قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وجاء في بعض نسخ الكتاب ولم يروا في الدارين غيره مشاهدا يعني لم يروا غير الله عز وجل مطلعا عليهم ومراقبا لأحوالهم ولسان حالهم ألم يعلم بأن الله يرى فالله شهيد عليهم وحفيظ ومطلع ومراقب قام هذا المعنى بقلوب أوليائه فعاشوا معنى المراقبة لله وهذا مقام عظيم في العبودية أن يتصرف العبد كل شأن في الحياة مستشعرا نظر الله إليه وايضا معنى المراقبة لله لا يزاد حاضرا في كل خطوة من خطوات حياته قال رحمه الله فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يترددون وبالانقطاع اليه إليه والتوكل عليه يتعززون لهجين بصادق قوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون كل هذه كانت دعوة من المصنف أن يسلك الله به وبك وبي هذا المعنى الكبير ويورثنا هذا المنصب الشريف نعم قال رحمه الله فإنك كررت علي السؤال في مجموع يتضمن التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام وما يجب له من توقير وإكرام وما حكم, وما حكم من لم يوف واجب عظيم ذلك القدر أو قصر في حق منصبه الجليل, الجليل قلامة الظفر المقصود به ما تقلمه من ظفرك عندما تنزع الزائد فإن القطعة من الظفر التي تقطعها تسمى قلامة وهذا من المبالغة في أساليب العرب أن من قصر أو فعل شيئا ويراد ذكر تقليله يقال قلامة الظفر يعني شيء يسير جدا فهو يقول ها هنا من قصر في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام قلامة ظفر يعني ولو بقدر يسير فإنه يشرع في بيان حكمه نعم وأن أجمع لك مال أسلافنا وأئمتنا في ذلك مما قال وأبينه بتنزيل صور وأمثال، فعلم رحمك الله أن فعلم رحمك الله أن فعلم رحمك الله أنك حملتني من ذلك أمر إمرأة. من يخاطب المصنف رحمه الله؟ قال قبل قليل فإنك كررت علي السؤال. في مجموع يتضمن التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم يقول فعلم رحمك الله أنك حملتني من ذلك أمرا امرا من يخاطب هذا أزلوب درج عليه أسلافنا من المصنفين رحمهم الله خصوصا إذا ما كانت الكتب التي يصنفون نزولا عند رغبة سؤال سائل وطلب طالب وهذا كثير عندهم رحمهم الله ربما كان صاحب الطلب تلميذاً من التلامين رغب إلى شيخه وأستاذه أن يكتب له من أبواب العلم ما ينتفع به فيستجيب له ويتنزل عند رغبته وربما كان صاحب الطلب والسؤال قريلاً من أقرانه أو صاحبا من أصحابه ذو حظوة ومكانة ومنزلة كما حصل مع الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله إذ طلب من الإمام الشافعي أن يضع له قواعد في الفقه فصنف له كتاب الرسالة وربما كان الطلب من الشيخ إلى أستاذه كما حصل مع الإمام البخاري رحمه الله في تصنيف الجامع الصحيح وربما كان من الملوك والرؤساء والوزراء وأصحاب الإمرة والسلاطين فإنهم كانوا يقربون العلماء ويحتفون بهم وكانت مجالسهم وكانت قصورهم عامرة حافلة بذكر العلماء وحضور مجالسهم وذكر مسائل العلم بحضرتهم فربما طلب هؤلاء الولاة والسلاطين والحكام عبر تاريخ الأمة الطويل يطلبون من أهل العلم تصنيفا في مسألة ما أو في باب ما فيرغبون بذلك ويتوجهون إلى أهل العلم بهذه المطالب فتجد في مقدمات الكتب مثل هذه العبارات أنه سألني أو طلب مني من لا يسعني تجاوز سؤاله أو الرغبة عن تحقيق مراده وربما صرحوا باسم صاحب الطلب وربما أغفلوه وتركوه هكذا فأنت لا تدري من الذي يقصده القاضي عياض رحمه الله لكنه على كل حال كان موفقا بلا شك لأن طلبه ذاك وسؤاله القديم كان سببا في تدوين هذا السفر العظيم فأضحى تراثا وذخرا للأمة ممتدا إلى اليوم بفضل الله وتوفيقه تتعلم منه الأمة وتتلقى منه هذا العلم المعين نعم فعلم رحمك الله انك حملتني من ذلك من ذلك امرا امرا وارهقتني فيما ندبتني إليه عسرا وارقيت وارقيتني بما كلفتني مرتقا صعبا ملأ قلبي رعبا لماذا لماذا كان طلب تأليف الكتاب في تعريف حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام مقدرا لماذا هابه القاضي عيام ولماذا قال كلفت حملتني أمرا إمرا أمرا شديدا وأرهقتني عسرا لما ويقول وأرقيتني مرتقا صعبا ملأ قلبي رعبا لماذا كل هذا التخوف والحذر لأن المقام عظيم يا إخوة عندما يكون الحديث عن حق الله جل جلاله فإنه مقام والله تتقاصر دونه كل علوم العلماء وكل فهوم العقلاء وعندما يكون الحديث ايضا عن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم فأي قامة تتحدث عنها وأي باب عظيم من الدين والإيمان والعلم تريد أن تقف عليه والله ما يهاب هذه المهابة إلا العلماء الراسخون الربانيون الذين عرفوا حقيقة أن هذا باب فيه من الهيبة والإجلال ما تخشعر له الأبدان ما كان يتكلف الجواب رحمه الله لكنه صدق لما قال أرقيتني مرتقا صعبا وملأ قلبي رعبا لأنه باب كبير عظيم وفيه من الهيبة والجلال ما تظن ما تظن أنه ربما لاستشعاره هذا المعنى رحمه الله رزق توفيقا وسدادا ونرجو أن يكون مع ذلك توفيقا وإخلاصا كتب له بقاء هذا المصنف والكتاب إلى اليوم يا إخوة نحو من ألف سنة والأمة تقرأ هذا الكتاب ويطبع اليوم ويقرأ في بيت الله الحرام ليت شعري هل در القاضي عيام رحمه الله لما صنف الكتاب أنه سيأتي يوم أجلس أنا وأنت في بيت الله الحرام نقرأ كتابه ونتدارسه يا إخوة النيات أمرها عظيم والله وإخلاص ما في القلوب سر التوفيق الإلهي العجيب ولعله نقول لعله لاننا لا نعلم الغيب لعله رحمه الله قد حمل في قلبه طوية صافية ونية خالصة كتب له الفتح والتوفيق ثم هذا الدوام في العمل تقول ذلك في كل أئمة الإسلام الكبار رحمهم الله إلى اليوم كم في الأمة من يذكر أبا حنيفة ومالكا والشافع وأحمد ويترحمون عليهم كم في الأمة يذكرون البخاري ومسلم وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ويترحمون عليهم هذه نيات تظن أن أصحابها قد أخلصوا فيها تماما لله فرزقوا هذا المعنى الكبير العظيم وأنا وأنت سنتعلم هذا المعنى لنخلص فيما بين أيدينا من علم نتعلمه أو مسألة ندرسها او خير نبذله أو خدمة للدين نقدمها فإنك والله لا تدري فيما يكتب الله لك القبول أخلص ودع أمرك لله وأقبل على الله واجعل فيما بينك وبين الله أعظم مما بينك وبين الخلق تزين كما شئت حفظك الله وتلبس وتهيأ وأجمل هيئتك وما ضر الناس إليك لكن اجعل في باطنك أعظم من ذلك قدر لأن نظر الخالق إليك أعظم من نظر المخلوقين ونحن فيما تقوم أقدارنا في الدنيا والله بما في بواطننا أعظم بما يقوم بظواهرنا والله المستعان فإن الكلام في ذلك يستدعي تقرير أصول وتحرير فصول والكشف عن غوامض ودقائق من علم الحقائق مما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم ويضاف إليه أو يمتنع أو يجوز عليه ومعرفة النبي والرسول والرسالة والنبوة وال والمحبة والخلة وخصائص هذه الدرجة العليه وها هنا مهامه فيح تحار فيها القطى مهامه المهامه جمع مهمه والمهمه الأرض القفر الواسعة التي أشبه ما تكون بالصحراء والأراضي البيضاء الخالية ويقال خاض الإنسان أو مشى في مهمه إذا كان لا يدري اين اتجاهه يمنة او يسرا فيشبه ان يتيه يقول هذا طريق هو مهمه مهمه افيح يعني واسع ممتد لا ترى له نهايه لا من هنا ولا من هناك والجمع مهامه فيح قال تحار فيها القطا القطا نوع من الطير يعرف بسيره اسرابا اسرابا ويقال عنه انه نوع من الطيور هو أصدق وأكثر من يهتدي إلى موضع الماء فإذا كان القطى وهو اذكى أنواع من الطيور التي تستدل على موضع الماء يضيع في هذه المهامه فهو مثل يضرب لأنه إن كان هو لا بكل ما رزقه الله سيتيه ويضيع فغيره من الخلق أولى بالضياع والحيرة وها هنا, وها هنا مهامه حن فيه تحار فيها القطى وتقصر بها الخطى ومجاهل تضل فيها الأحلام إن لم تهتد بع... بع... بعلم, بعلم علم ونظر سديد ومداحض تزل بها الأقدام إن لم, تعت... إن لم تعتمد على توفيق من الله وتأييد يريد رحمه الله أن هذه الأبواب من المسائل في النبوة والرسالة وحقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام مسالك ربما يخطئ فيها من لا يرزق التوفيق وهذا وجه من وجوه الخطر في تناور هذا الباب أنها مسائل حساسة تتعلق بصلب العقيدة الخطأ فيها ربما يقود إلى ضلال وغيواية والتقصير فيها ربما ينأى أيضا بصاحبه عن استداد والتوفيق ولذلك أبان عن مكمن الخطر في الإقدام على باب من الدين والعلم هو بهذه المثابة والمنزلة التي تستحق المهابة والإجلال لكني لما رجوته, لما رجوته لي ولك في هذا السؤال والجواب من نوال وثواب بتعريف قدره الجسيم وخلقه العظيم وبيان خصائصه التي لم, تج لم تجتمع قبل في مخلوق وما يدان الله تعالى به من حقه الذي هو أرفع الحقوق ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولما اخذ الله تعالى على الذين اوتوا الكتاب لا يبيننه للناس ولا يكتمونه ولما حدثنا به ولما حدثنا به ابو الوليد هشام بن أحمد الفقيه رحمه الله بقراءتي عليه قال حدثنا الحسين بن محمد حدثنا ابو عمر النمري حدثنا أبو عمرو النمري حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر محمد بن بكر حدثنا سليمان بن الأشعث حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة رحم الله القاضي عياب ساق في مقدمته هذا الحديث بسنده وهذا جزء من منهجه رحمه الله فإنه يورد الأحاديث النبوية مسندة, مسندة عن من يرويها من شيوخه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ساق الحديث ليبين أنه ما حمله على تقحم الصعاب وخطورة موضوع الكتاب إلا أنه علم لا يجوز كتمانه وساق الحديث النبوي من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه فكان هذا دافعا له رحمه الله ان يبادر الى تصنيف الكتاب وان يضع فيه الجواب وان يصنفه على تلك الابواب تقربا الى الله ووفاء بحق هذا العلم وخروجا من تبعه هذا الحديث فانها امانه تحملها اهل العلم والله عز وجل قد اخذ الميثاق واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا لتبيننه للناس ولا تكتمونه هذا ميثاق غليظ يتحمل أهل العلم ليس عند اليهود والنصارى فقط بل في كل الأمم والله عز وجل حملهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون عياذا بالله قال الله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فلا بد من البيان لتبرأ ذمم اهل العلم قال فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فساق رحمه الله بسنده هذا الحديث العظيم ليبين أن هذا الحديث كان ولم يزل حجة العلماء رحمهم الله في الصدع بالحق وبيان نور الشريعة وهداها الذي تحملوه بطلب العلم فكان حقا لزاما عليهم أن يبذلوه للامه وأن يعلموه فإن العالم ما تعلم العلم لنفسه بل ليرتقي به في درجات أهل العلم وليخرج الناس به بما حباه الله تعالى به من العلم من من الظلمات إلى النور فساق الحديث ليبين محمله رحمه الله والأولى في, في قراءة أسانيد الحديث أن يقال قبل قوله حدثنا قال فيقال بين كل اسم واسم قال حدثنا قال أخبرنا لأنه يتركها المحدثون اختصارا والقارئون ينطق بها عند ذكر السند نعم فبادرت إلى نكة مسفرة عن وجه الغرض النكت جمع نكته وليس هي المعنى الشائع عندنا بمعنى الطرفة والمعنى الذي يبعث على الضحك النكتة هي الدقيقة من مسائل العلم المسألة الدقيقة في النظر تسمى نكته والجمع نكت ومنه مصنف الحافظ ابن حجر النكت على نزهة النظر أو على نخبة الفكر النكتة المسألة الدقيقة التي لا تجدها إلا عند أهل العلم المحققين الراسخين وجمعها نكت قال فبادرت إلى نكت يعني مسائل فيها من الدقة والغوص العلمي ما يسفر عن وجه الغرض نعم فبادرت إلى نكت مسفرة عن وجه الغرض مؤديا من ذلك الحق المفترض اختلستها على استعجال لما المرء بصدده من شغل البدن والبال بما طوقه الإنسان من مقاليد المحنة التي ابتلي بها، فكادت تشغل فكادت تشغل تشغل عن كل فرض ونفل، وترد بعد حسن التقويم إلى أسفل سفل. يقصد رحمه الله ما ابتلي به من أمر القضاء، فإنه تولاه في أكثر من موضع رحمه الله، ولي قضاء شبيليا وسبت وفاس. فوجد هذا نوعا من الابتلاء ولا شك أن القضاء منصب عظيم يقول إن القضاء أشغله ومع ذلك فإنه عزم رحمه الله على تصنيف الكتاب فوفقه الله وأتمه بحمد الله ولو أراد الله بالإنسان خيرا لجعل شغله وهمه كله فيما يحمد غدا أو يذم محله فليس ثم سوى حضرة النعيم أو عذاب الجحيم ولكان عليه بخويصته واستنقاذ مهجته وعمل صالح يستزيده وعلم نافع يفيده أو يستفيده نعم جعل رحمه الله يلتمس الاعتذار لنفسه وهذا لون عظيم من تواضع أسلافنا العلماء أيها الكرام والله رزقنا الله في الأمة وحبانا بأئمة كالجبال لكنهم علمونا قولا وفعلا معنى التواضع الذي يتحلى به العلماء وتبوءوا في حياتهم مناصب، رزقوا فيها الإمامة وإقبال الناس عليهم واحترامهم وتقديرهم ومع ذلك ترى أحدهم يقول مثل هذه العبارات أنه ليس بأهل لذاك وأنه مشغول وأنه ضعيف الحيلة وأنه قليل البضاعة مع ما رزقوا رحمهم الله من التوفيق والسداد والصواب مع ما بلغوه من الإمامة لكن هذا هو العلم وثمرته أيها الكرام، فإنك لا ترى لا ترى الشجرة تنحني أغصانها إلا إذا تحملت ثمارا، وثمرة العلم هي التي تدني العلماء تواضعا وإخباتا وإذلالا. أما الشجرة الفارعة في الطول فإنما تمتد في السماء إذا خلت من الثمار، وإذا اقتصرت على أوراق وأغصان فلها أن تمتد في السماء ما ما تشاء. ثم استمر المصنف رحمه الله تعالى يذكر فيه حاجته ورغبته إلى عون ربه وسؤاله التوفيق والسداد والجبر والعون نعم. جبر الله صدع قلوبنا وغفر عظيم ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا فيما ينجينا ويقربنا إليه تعالى زلفا ويحضينا بمنه وكرمه ورحمته وصل وصلى الله على نبينا محمد نعم ولما, ولما نويت تقريبه ولما نويت تقريبه ودرجت تبويبة ومهدت تأصيلة وخلصت تفصيله وانتحيت حصره وتحصيله ترجمته بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى وحصرت الكلام فيه في أقسام أربعة نعم نكمل إن شاء الله تعالى في الليلة المقبلة من ليلة الجمعة القادمة تتمة مقدمه مصنف وفيه ذكر اقسام الكتاب وتبويبه الى اخر مقدمته رحمه الله عليه ونحن نسال الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يزيدنا ايمانا وعلما وحلما وسدادا وهدى هذه ليله شريفه استكثروا فيها من الصلاه والسلام على رسول الله واجعلوا لكم نصيبا وافرا وسهما عظيما في السبق في هذا الباب الكبير فانه اجر وحسنات وصلوات من رب الأرض والسماوات الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شرف وغنيمة وفضل وبركة يتقلب فيها المؤمن المحب ليلة الجمعة ويوم يوم الجمعة فاجعلوا لكم فيها حظا وافرا ونصيبا عظيما هو النبي المصطفى والرسول المقتدى أسوتنا وحبيبنا وقائدنا وإمامنا رفع الإله على البرية شانه يا كاملا ما فيه عيب شانه صلى عليه الله في عليائه ما دوزن القمر به أوزانه واختال طرس مدائحي بمديحه وشذا به قلم الوفاء أوزان ثم نسأل الله عز وجل أن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا وأن يكون لنا بابا كبيرا نقترب فيه إلى رحمته ورضوانه سبحانه وتعالى اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين واجعل ما علمتناه حجة لنا لا علينا يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار نسألك اللهم يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تحفظنا جميعا والمسلمين بحفظك يا حي يا قيوم اللهم اكلأنا برعايتك وتولنا بولايتك نسألك اللهم أن تحفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنا واصينا إلى البر والتقوى اللهم يا عزيز يا قادر يا قوي يا قاهر من أرادنا والمسلمين والإسلام بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم عليك بأعداء الملة الذين تحزبوا لحرب دينك وعبادك المؤمنين والصد عن سبيلك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك وصلى الله على نبينا محمد